بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ان فيرعون على في الارض وجعل اهلها شيعي يستضعف طائفه منهم يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحي نساءه انه كان من المفسدين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 فِدْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمَا دَوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِي الذَّعْرِ وَهَامَانَ وَجُنُودِهِمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ كُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا, عسى أن ينفعنا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 فَرَدَدْنَا إِلَى امّه كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ لا لَا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 بِخُبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَأَنْ لَكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيُّهَا مُوسَى أَيُّهَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رب وَأَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ ولا وَلَمْ يُدْبِرُوا وَلَمْ يَرْتَقِبْ يَا مُوسَى اقْبَلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ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 وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْوَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَٰكِنَّنَا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ تَسَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَسْدُو عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَكِنَّنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُتُوا مِن نَّذِيرٍ إن قضريك لعلهم يتذكرون ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين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 قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم لَكَ فإن أَنَّمَا يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن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 وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا أَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 قال الذيينَ حَقَّ لَهمُ قَوْ رَدَّّنَه أُ إَِّذينَ أَوونأَوإنَ أُمكَم وَنَ تَظَر وََّ إِلَك تَضَرونَّ إلَكَ مَا كانَوا إان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 فَهُمْ لاَ تَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ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 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله وير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟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 وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَكُلُّهَا تُنذِرُهَا نَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ فَاعْلَمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْ كَانُوا يَفْتَرُونَ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي الكوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين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 قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من الكرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمين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 وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَا كَانُوا بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّا الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض وَلَا فسادا والعاقبة للمتقين